كم الرابعة وهي الضرر يزال الضرر يزال وسبق أنبينا بأن هذه القاعدة بنى علي الفقهاء تكليفات كثيرة لأن التكليفات ما ينبغي أن يكون فيها ضرر وإضرار على النفس لأن الضرر كما سبق أنبينا معناه الحاق مفسدة بالغير الحاق مفسدة بالغير والضرار مقابلة الضرر بالضرر فمقابلة الضرر بالضرر يقال له الضرار فعلى المسلم أن يدفع ويزيل الضرر عن نفسه وعن غيره لأن النفس ليست ملكاً له ولذلك ذكر العلماء أن العدل ينبغي أن يكون حتى في الجوالح ولهذا بعض المفسرين وقف عند قوله تعالى إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة قالوا العدل والإحسان ليس بين الأبناء فقط بل حتى بين الجوارح قال لا يمكن أن يلبس قفاز واحدة ويطرك اليسرى او اليمنى دون قفاز فهذا ليس من العدل في شيء ولسيما في وقت البرد كما أنهم قالوا ما ينبغي أن يغطي عضوا ويطرك آخر ولربما إن كان له قفاز واحدة فطارة يلبسها في هذا وطارة في هذا هكذا وهؤلاء سبحان الله أهل الوراء وأهل التقوى وأهل الزود يتشددون في كثير من المساء وإلا فالأمر فيه سعة فقالوا ما يقال على التساخين وعلى القفازين يقال على ماذا؟ على اللباس كله على اللباس كله فلذلك قالوا لا بد من ماذا؟ من العدل لا بد من العدل بين الأولاد وبين الذكور والإناث وبين أيضا الأعضاء وبين الأعضاء وطبعا بين الذكور أدلة كثيرة وبين الإناث والذكور أدل لكثير منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأزواج كذلك بين الأزواج لمن تزوج ثنتين أو أكثر لابد من العدل ولهذا فيما يتعلق بالأبناء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وتعرفون قصة النعمان بن بشير عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشهده على أنه قد نحل ولده والقصة معروفة فقال له النبي وأراد أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفكل أكل أبنائك نحلت قال لا قال لا تشهدني على جو وفي رواية قال له أشهد غيري وفي رواية قال له أتحب أن يكون كلهم في البرور سواء قال نعم أحب ذلك فقال اذا اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم أو كما قال عليه الصلاه والسلام والعد حتى في القبل حتى في القبل وتعرفون الرجل الذي جاء وجلس مع النبي صلاصا وجاءت وجاء غلام فحمله وقبله ووضعه على ركبته ثم جاءت البنت فلم يفعل شيئا فقال النبي وعلم رسول النبي ان يعقل ومره اخر يعني رأى النبي صلى الله يقبل أحفاده فقال هل تفعل هذا يا نبي الله فقال عندي عشر من الأبناء لا أفعل معهم هذا فقال ماذا أصنع إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فبيل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه القضايا ينبغي إن, أن يكون فيها العدل وهكذا الكلام الطويل في مسألة إنما الشاهد عندنا ان هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار هي مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار إلا أن الحديث تكلم فيه العلماء حديث طبعا رواه الإمام مالك في موطئه حديث عمر عمر بن يحيى عن أبيه مرسل ولكن هذا مرسل والمرسل طبعا من أقسامي الضعيف ورواه الحاكم في المستدرك ورواه البيهاق والدار قطن من حديث أبي سعيد الخضري ولكن مع ذلك الألفاظ كلها وكذلك حديث رواه أيضا من نماجة لكن من حديث ابن عبانس ومن حديث عبادة ابن الصامت أقل ما يقال فيه إن الحديث حسن لغيره أقل ما يقال فيه هو الحديث ضعيف لكن ليس شديد الضعف لأن الحديث إذا كان خفيف الضعف يمكن أن يتقوى ويرتاقي ويصبح ماذا حسنا لغيره ولربما حسنا لذاته ولكن إذا كان شديد الضعف وكانت هناك طرق كثيرة حتى ولو كانت هناك ألف طريق فلا تزيد الحديث إلا ضعفا على ضعف وهنا على وهن أخذ مثلا حديث من من أمة أربعين حديثة له طرق كثيرة ومع ذلك شديد, شديد الضعف شديد الضعف فهذه القاعدة ليست على إطلاقها أن الحديث يرتقي بكثرة الطرق وبكثرة طرقه يصحح إذا كان حسن لذاته لكن بكثرة الطرق إذا كانت الطرق ليس لا يوجد فيها ماذا من قيل فيه مطروق أما إذا وجد فيه من قيل فيه بأنها يصبح أن يكون في الشواهد والمتابعات فهذا يرتقي إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الحسن إلى درجة الحسن فلذلك أقل ما يقال بأنه حسن على كل هذه القاعدة ما هي؟ الضرر يزال هذه القاعدة بنى عليها الفقهاء كثيرا من أبواب الفقه بل كثيرا من التكليفات الشرعية حتى قال العلماء هذه القاعدة لها ارتباط موطيد وكبير جداً بالقاعدة السابقة وهذا الذي جعلنا نقدمه على قاعدة العادة محكمة, العادة محكمة لما بين القاعدتين من ترابط وتماسك واتفاق فلذلك قلنا لابد أن نبدأ بها نظراً لتداخل القواعد ولتداخل الأبواب الفقهية بين القاعدتين وهذه القاعدة مما يأخذ منها يأخذ منها أحكام ومن ذلك العيب العيب في التجارة العيب في التجارة أو في الزواج مشكلة أن التجارة التاجر ينبغي أن يصدق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار إلا من صدق وبر وقال النبي يا معشر التجار فرفعوا أبصارهم ورؤوسهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال التجار هم الفجار إلا من صدق وبر وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبين العين وإلا أنتم تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام مكان يجول في الأسواق ووجد واحد له طعام سر الطعام فأدخل يده إذا به وجده مبلولة فقال ما هذا يا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يعني ما ترسقط عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان فوق ليراهم الناس. وإلا كان هذا تدليسة وكان عيبة وكان غشة وغش. وقد قال النبي ثم قال من غش فليس منا أو قال في رواية من غشنا فليس منا فليس منا وهكذا كان السلف إذا أرادوا أن يبيعوا شيئا بيّنوا العيب حتى إن أحدهم أراد أن يبيع دابة من الصحابة فلما بأها إذا به نادى على صاحب ماذا؟, صاحب, صاحب ماذا الشراء بعد أن اشترى قال له على رسلك يا أخ المال الذي أخذ عندي أفضل من الدابة المال الذي أخذت منك مقابل أفضل من الدابة هل تريد أن ترد البيع؟ قال لا والله وهذا يونس كان معروف حتى إنهم في الجهاد كانوا يقول الله منصرنا بدعاء يونس بدعاء يونس وهو من كبار التابعي فكان إذا باع بي ومرة جاءت امرأة تبيع ثوبا فتطلب في الثوب مئة درهم في والثوب راقي جدا فقال هذا يساوي ألف ألف درهم وليس مئة درهم فقال تتهزأ بي قال لا يأمت الله ما أهزأ بك لا يأمت الله ما أهزأ بك فإذا, فإذا به يدفع لها ألف درهم وتأثرت جدا ولما سألت قيل لها هذا فلان وجاء آخر واشترى منه ثوب وترك عبده وقال له أذهب للصلاة أذهب للصلاة فهذا ثوب فيه عيب ولما جاء وإذا به العبد يعني رآه مسرورا رآه سيده مسرورا فقال ما بك ما مسرور فقال بيعت الثوب الفلان بكذا وكذا قال سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله الثوب فيه عيب الثوب فيه عيب هل لا بينت هل لا بينت فقال أين الرجل قال لا يا سيدي هو, هو ذاك فذهب يجري وقال له يا أخي هذا الثوب الذي اشتريت فيه عيب فبين له العيب فقال رضيت فقال رضيت قال إن كنت قد رضيت فليس هذا ثمنه إنما ثمنه كذا وكذا فأعطاه الباقي أعطاه من الأموال الباقي يعني الثوب أنت دفعت فيه مثلا ألفا وهو يساوي بعض العيد أقل من ذلك أقل من ذلك يساوي نصف الثمن فقال من تكون يرحمك الله البائع أم المشتري الذي يسأل المشتري يسأل من تكون يرحمك قال أنا يونس بن فلان فقال سبحان الله كنا ننصر في المعارك بدعائنا اللهم انصونا بدعاء فلا اللهم انصونا بدعاء يعني معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يبيع بيتا أو أن يبيع سيارة أو أن يبيع ثوبا أو أن يبيع كتابا أن يبين أن يبين ولذلك إذا اشترى ثوبا أو اشترى سيارة أو اشترى دارا أو اشترى دابة يعني اشترى بقرة وقد ترك ضرعها حافلا لم يحربها وظن المشتري بأن هكذا تكون دائما فله, فله الحق أن يرد فله الحق أن يرد فلذلك لكن إذا كان بقرة أو غاء أو شات أو شيء من هذا القليل يرد البقرة ويرد معها قدرا من الطنة ممن تفع, تفع بماذا؟ من حليبها فلذلك لابد أن فإذا اشترى الدار ووجد فيها العيب لا بد يرج. هذه المشاكل كلها ينبغي أن يتعلمها المسلم ولذلك الإمام مالك كان يمنع أن يدخل الناس إلى السوق للبيع والشراء حتى يتعلموا كتاب البيون والآن الذي الذي يبيع ويشتري عامة الناس وجهلت الناس للأسف ولذلك يقعون في الربا ولذلك كان من علامة الساعة أنه يكثر الربا في آخر الزمان ومن لم يأكل من الربا ومن لم يصبه أصابه غباره أصابه غباره وهذا من علامة الساعة السبب في ذلك أنهم يبيعون ويشترون دون أن يتعلموا احكام البلم ولذلك قال العلماء في الحديث الذي حسنه كثير من العلماء وانضعف وبعضهم الصحيح ان الحديث حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فرض على كل مسلم دون زيادة ومسلمة لأن ومسلمة داخل بماذا؟ بالأولى كما يقول فطلب العلم فرض طلب العلم فرض على كل مسلم فقال العلماء إذن إذا كان فريض على كل مسلم فمن سيقوم به كثير من الصناع من سيقوم بها؟ الجواب قال الذي يقوم بها أنها اسكال لكن كيف؟ وهم لم يقوموا بالفرد قال الجواب يقال بأن الفرد المراد به الإخلاص أو يقال بأن الفرد المراد به التوحيد أو يقال بأن الفرد ما يجب عليه أرحمك الله لأن العلم قسمان فرد عين وفرد كفائي وفرد كفائي فيه أنواع فرد عيني أن يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى إفراد الله بالعبادة وأن يعرف أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم ما له على من الحقوق ما له من الحقوق وأيضا أن يعرف عندما يريد أن يعرف ما يتعلق بالرسالات وبالنبوآت وما يتعلق بالصراط والميزان وأهواليون القيامة وما يتعلق هذه كلها ينبغي أن يعرفها وهي من الماذا من الأولويات التي يبدأ بها وهي العقيدة أولى كذلك قال العلماء بعضهم قال أفضل ما قيل في الحديث طلب العلم فريض على كل مسلم أي عندما يريد أن يتزوج يصبح فرض عين في حقه أو فرض عين يصبح فرض عين في حقه أن يعرف ماذا حقوق الزوجين ماله هو وما عليه عندما يريد أن يمارس التجارة يصبح فرض عين في حقه أن يعرف ماذا احكام البيون عندما يريد أن يحج يصبح فرض عين في حقه أن يعرف ماذا احكام وفرائض الحج عندما يكسب المال يصبح فرض عين في حقه أن يعرف كيف يخرج الزكاة وعندما, وعندما وفي كل شيء وقس عليه قس عليه طلب العين فرض على كل مسلم وهذا الذي تقول في أمنا عائشة لا يحل المرئين أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه في هذه الحالة لابد ولهذا حتى إن عمر الخطر كان يضرب من وجده في السوق يبيع ويشتري دون أن يعرف ما يتعلق بماذا بالحلال والحرام وكذلك عمر كان يطرده وكذلك الشعبي كان يقول هذا كان يقول ينبغي أن لا يدخل سوقنا من لا يعرفه أحكام البيوع أحكام البيوع وللأسف ما أحوجنا إلى ماذا؟ إلى ضرة عمر في زماننا ما أحوجنا إلى ضرة عمر في ماذا؟ في أسواقنا ولهذا كان تكون الأسواق الآن فيها الربا وفيها الحرم. الحرام الحرام وفيها الكذب ولذلك ترى أن البركة غير موجودة ها إذن هذه لا بد أن يبين من المسائل التي تتعلق وتنبني وعليها هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار مسألة الزواج هذه المسألة سئلت عليها كثيرة ولسيما من داخل المغرب ومن خارج المغرب وكثير من الإخوة يسألون في مسألة الزواج نقف مثلا مع مسألة الزواج لشيوعها ولكثرة الخلافات التي وقعت فيها مسألة الزواج قد وقعت فيها مخاصمات ووقعت فيها مشاكل بين العوائل في إخفاء ماذا؟ إخفاء عيوب الزوج أو عيوب الزوجة وهذا الموضوع يعرفه الفقهاء أو يطلقون عليه أسباب الفرقة بين الزوجين أسباب الفرقة بين الزوجين أو أسباب الفرقة بالعيوب والخلاف قائم بينهم ليس حديثا قديما وحديثا ولذلك هناك أقوال وآراء كثيرة أستطيع أن ألخصها في رأيين اثنين وفي قولين اثنين لأن هذه الآراء وإن سالت فيها مداد بل ربما ربما في مثل هذه الخلافات سالت فيها دماء سالت فيها دماء لكونه دخل على امرأة غير مرضوف فيها أو لكونه ادخلت عليه امرأة هو لم يردها أو العكس فلذلك سال الدماء وليس مداد في حسب إذن هنا ممكن أن نقول هما رأيان هما رأيان في مسألة التفريق بين الزوجين بسبب العيوب والأمراء فإذا حصل الإنسان هذه الأعراء أو هذان حصل هذين الرأيين أو هذين القسمين يعرف متى يجوز الفسخ ومتى لا يجوز حتى إذا سئل يميز الرأي الأول لا يرى, لا يرى الفسخ مطلقا ولا يرى التفريق بين الزوجين بسبب العيوب مطلقا بأي أيب كان مرضا كان أو مرضا سواء كان مرض يعني في برص أو رائحة رائحة في الفم أو رائحة في الفرج أو مرض جلدي أو مرض تناسلي أو مرض عقلي ها؟ أو مرض عقلي سواء أيضا لابد هكذا قال سواء كان قديما أو حديثا يعني حصل قبل أن يدخل بها كانت امرأة عند عيب في ماذا؟ في عقلها عيب في الأعضاء التناسلية عيب في الرائحة رائحة الفن أو رائحة الفر أو القرن أو شيء من هذا القبيل كل هذا أو كان الجلد. يعني مثلا مريض بالبارس. مريض بالبارس. او شيء من هذا القبيل. <تصفيق> اما للمرأة واما للرجل. اما للمرأة واما للرجل. هنا قالوا لا فسخة ولا فراقة ولا طلاق. هذا من? هذا الرأي الاول. رغم هذه العيوب وهي عيوب شديدة. لا يمكن أبدا أن يستقيم معها الزواج ولا يمكن أبدا أن تحصل منه ماذا؟ الراحة والسكينة والاطمئنان والمودة إذن كيف؟ قالوا أبدا قال لا يمكن تناما بتاتا حتى قالوا للأسف حتى ولو لم يطأها بل قالوا حتى ولو وطأها مرة واحدة فقرت مرة واحدة فلا يجوز للحاكم أو لأحد نوابه ولا للعالم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا رغم هذه العيو قالوا رغم هذه العيو طيب يمكن أن نعطيه أجل قال ولا أن يؤجل أبدا ولا يعطى له أجل بل هي امرأته هو مخير إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها نعم أصحابها هذا الرأي قالوا يمكن أن يقع بينهم الفسع في حال واحدة وسبحان الله ما هي هذه الحالة رغم هذه العيوب الفضيعة التي تشمئز النفوس منها الروائح الكريه القرن البارس الجنون البخر, البخر يعني إلى غير ذلك ومع ذلك قالوا لا يمكن أن يقع الطلاق ولا يمكن أن يطلقها عري الحاكم ولا أحد نوابه ولا العلماء ولا أحد بل هي زوجته هو مخير إن شاء طلقها وإن شاء حمسكها إلا في حالة وحدة إلا في حالة وحدة ما هي هذه اذا اشترط هذه هذه اشترط الزوج في العقد اذا اشترط الزوج في العقد سلامهها من العيوب اشترط في العقد قالوا ينبغي ان يكون في اول العقد قال انا اتزوج ابنتك او اختك او عمتك او خالتك ولكن شريطة أن تكون سالمة من العيوب بتاتا أن تكون سالمة من العيوب ثم وجد بها عيبة ثم وجد بها عيبة ماذا يكون العقد هنا؟ قالوا يكون العقد مفسوخا مرضودا يكون العقد مفسوخا يفسخ ويرد طيب وقد حصل, حصل المساس وحصل الدخول أقل شيء لا بد لها من صدق أقل شيء ترث أم لا ترث أقل شيء هل لها نفقة أم لا نفقة لها قال الجواب قالوا الجواب لا صدق ولا ميراث ولا نفقة للصدق ولا ميراث ولا نفقة طيب هذا لعله إذا لم يدخل بها قال لا دخل بها أو لم يدخل بها دخل بها أو لم يدخل بها قالوا كيف ذلك؟ دخل بها وأصاب منها ثم لا يعطيها شيء قال لا لم يدخل بها إنما أدخلت عليه إنما أدخلت عليه لأنها أدخلت عليه غير التي تزوج بها أدخلت عليه غير التي تزوج بها هو لم يتزوج هذه لم يتزوج هذه لأن السالم من العيوب السالمة من العيوب غير المعيبة أنا تزوجت امرأة سالمة من العيوب ولما أتزوجها معيبة ولما أتزوجها معيبة قالوا طيب إذا تفق الرجل مع زوجته أو الزوجة مع زوجها قال إذا النصطم في الزوج بهذا العيب هو تزوجها لاحظوا ماذا قال هو تزوجها واشترط سلامتها من العيوب إذا به وجد بها عيبا أو عيوبا قالوا دخل بها أو لم يدخل بها ماذا قالوا؟ قالوا يفسخ العقد والعقد مرضود مطلقا لا صداق ولا ميراث ولا نفقة دخل بها هو لم يدخلها وهي مقعبه عليه اما هو يدخل بها انما هي أدخلت عليه وليست المقصوده انما التي تزوجها سالمه من العيوب وهذه معيبه طيب لا اذا مثل قدر الله اتفقا راغبه في الزواج مع وجود العيب قالوا لا ابدا لا يمكن حتى ولو رغب في الاستمرار مع وجود العيب لا يمكن كيف قالوا لا بد كان الزوج وهما معا ارادا ورغبا في الاستمرار في الزواج مع العيب لا بد يكون هناك عقد جديد لا بد يكون هناك عقد جديد وكيف يكون هذا العاقد أن يكون لا اشترط فيه لا, اشترط فيه لا تشترط فيه ماذا لا تشترط فيه السلام من العيوب انا أتزوج منتك قابل سواء كانت معيبة أو غير معيبة أو أن يقول يعني في الأول لأن العاقد الأول يقول يفسخ لماذا قال لأن العاقد الأول كان فيه شرط والعقد إذا اختلا فيه شرط ولسيما إذا كان الشرط لا يخالف الشرع أما إذا كان الشرط يخالف الشرع بأن يقول مثلا اتفق مع الزوجة في أول العقد إذا تزوج الثانية فأمرها في يدها هذا الشرط صحيح تطلق نفسها هذا الشرط صحيح لأن أحقم استحللتم به الفروج مثل هذه الشروط ولذلك العلماء كانوا يشددون كثير في مسألة ماذا؟ شروط الزواج لأن بها تستحل الفروج والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون عند شروطه ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان الشرط فاسدا باطلا يرد كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط في قصة بريرة المعروفة لما أسيادها أرادوا عطقها ولكن اشترطوا أن يكون الولاء لهم فدخل النبي عليه الصلاة على عائشة فقال اعتقيها واشتريت لهم الولاء ثم خطب فقال أما بعد ما بال أقوام يشتريتون شروطا ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن أعتق والولاء لحمة كلحمة الناس يقع بها حتى الإرث يقع به حتى الإرث إنما اختلفوا في ولاء الايمان ولاء الإيمان هل يقعوا به الإرث أم لا يعني إذا واحد أسلم على يديك ثم مات وليس له وارث هل تريث أم لا هذا في خلافه والصحيح أنه لا يريث إنما المال بيت مال المسلم إذا كان بيت مال المسلمين قائم إذا كان بيت مال المسلمين قائم المهم هذا يدخل في هذا الشرق أن المرأة إذا لم تكن تليد اشترطها يعني شرطا أنها إذا كانت تليد أي نعم إذا كان, إذا كان مثلا تقول له يعني لا تتزوج عليه وإلا كان الطلاق في يدي وإلا كان الطلاق في يدي العسم في يديها نعم ممكن تتزوج عليه إذا كنت عقر عقيما لا أليد عقيما لا أليد لكن إذا اشترطت قالت له شوف انظر كل امرأة تتزوجها سوايا فيطالك هل هذا الشرط صحيح الشرط هذا غير صحيح الشرط هذا غير صحيح المهم الشاهد عندنا سنأتي إن شاء الله إلى هذه الشرط لأن هذه مسائل يعني فيها مشاكل كثيرة وتقع في مجتمعاتنا فلذلك لا بد من التنبيه على كثير مما يقع في زماننا وأيضا حتى يكون الطالب على بينة من مثل هذه الأحكام وللأسف هذه الأحكام مهمة إن بغي أن يتقنها طالب, طالب العلم فقالوا إذا لم يشترط أو اشترت فقال إذا اشترت في, في أول ماذا؟ في أول العقل فالقول قولها لكن قالوا حتى مسألة مثلا اشترت الرجل اشترت الرجل لاحظ اشترت لا تسكن مع أمه فأدخل أمه عليها رغم عنها وجعل العصم في يدها قالوا يكون الطلق في يدها لكن إذا اشترتت ودخلت عليها دخلت إلى بيت أمه وبقيت مدة وسكتت ولم تقل شيئا لا يلتفت إلى شرطها لا يلتفتوا إلى شرطها لأن سكوتها إقرار لماذا؟ لوجودها والمقام معها هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله المهم من هم أصحاب هذا القول؟ من هم؟ الرأي الأول من هم؟ الظاهرية الظاهرية بن حزم و داود الظاهر بن حزم كل الظاهرية هذا الاصل غالب انهم قالوا بما بهذا الرأي لكن الشوكان الشوكان ممن ايب هذا الرأي عندما ذكر احاديث النيل نيل الاوطار ذكر احاديث ثم قال ومن انعم النظر لاحظ دقيق لفظ دقيق انعم لم يقل امعنى لان انعم بتقديم النور ابلب من امعنى ومن انعم النظر لم يجد في البابي ما يصلح الاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهة ومن أنعم النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهة وهذه العبارة قرأناها في الأطار ولا إنساها ومن أنعم النظر يعني الإنعان لء لا يسول لم يجد في الباب ما يصلح لي به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقه عند الفقه نفهم هذا طيب وأيضا سلك مسلكه من سلك مسلكه صديق حسن خان صديق حسن خان هو نفسه أيضا قال أحاديث الواردة في هذا الموضوع كلها طعيفة وعليه فالأصل براء الأصلية يعني تبقى معه هكذا ولو كانت مليئة بالعيوم الظاهرة والباطنة قال تبقى معه إلا إذا شاء طلاقها هو إنما الطلاق لمن أخذ بالساقة والطلاق بيد الرجل لكن إذا اشترط عليها في أول العقل في هذه الحالة فقط في هذه الحالة فقط أما في غيرها فلا إذن قلنا هذا الرأي كيف هو؟ أقل ما يقار فيه إذا تأدبنا مع العلماء نقول رأي المرجوح لأن الرأي المرجوح هو ما ضعف دليله والراجح ما قوي دليله عكسه ما قوي دليله فإذا قوي الدليل نقول له ماذا؟ نقول له راجح وإذا ضعف الدليل نقول له ماذا؟ مرجوح. هذا الرأي الأول بدأنا به عمدا ثم الرأي الثاني الرأي الثاني اكس الراي الاول الراي الثاني ماذا يقول الراي الثاني وراي من هذا راي الجمهور الاول الاول رايه الشوكاني وايده وصديق حسن ايضا سلك مسلكهما سلك مسلكهم والراي الراجح هو الجمهور ماذا قال الجمهور يرحمكم قالوا بجواز الفرقة بين الأزواج الفرقة بين الأزواج بسبب العيوب والأمراض بسبب العيوب والأمراض التي لا يجد فيها أحد الزوجين راحته وسكونه واطمئنانه قالوا لابد ما هو الدليل ما هو الدليل قاعده اهضر لا, ده. لا ده. قبل ان ناتي بالقاعده لان القاعده تاتي بعد الدليل قوله تعالى فان بمعروف او تسريح باحسان امساك ماذا قال الله بمعروف لكن اذا امسك ترغما عنه او رغما عنه مع وجود, مع وجود العيوب الكثيره هل يعتبر هذا امساك بمعروف ها لا يعتبر إمساكاً بمعروف ولا ينطبق عليه إمساك بمعروف ولا يقاب أنه أمسكها بمعروف هذا دليل على هذا الطالب. دليل على ماذا؟ على أنه لأن هذا هل يحصل به مقصد مقصد النكاح للطرفين؟ أبداً لا. النكاح مبني على ماذا؟ مبني على الطراضي هذه واحدة مبني على ماذا؟ على السكون ولذلك جعلت المرأة سكنة لتسكنوا إليها وأيضا لا بد أن تكون فيه ماذا المقصد المودة والرحمة والاطمئنان ولذلك جعلت لباسا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم واللباس هو الذي يستريح إلي الإنسان ويلبسه الإنسان شعار كان أو دثارة ومنه سمي الليل سكنها سكنها وسمي لباسها كما سميت المرأة سكنها وسميت لباسها لأن في الليل يجد راحته ويخرد إلى النوم ويسكن فيه والعكس أيضا مع المرأة يجد راحته وسكونه واطمئنانه ومودته ورحمته بل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها هذا العلة وجعل بينكم مودة ورحمة بالله عليكم إذا تزوجته رغما عنها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح من, ماذا من أرغم ابنته أو من كان ولي عليها ليرضي لي لي ابن أخيه ابن أخي والقصة معروفة إذن الزواج ينبغي يكون بالتراضي ولذلك إذنها سماتها أو سماتها والثيب تعرب عن نفسها والثيب تعرب عن نفسها إذن هذا دليل أول من القرآن هذا دليل من القرآن وهناك نصوص عامة أخرى يعني تدل على ماذا؟ على عدم الحراج وما أجعل عليكم فبديني من حرج ومنها يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ولكن إذا كان الزواج بالرغم يكون فيه عسر مع أنه ينبغي أن لا يكون فيه عسر ولا يكون فيه حرج وأن لا يكون فيه حرج لذلك هذا دليلهم من القرآن ما هو دليل من السنة؟ أنتم تعلمون أن أصحاب الرأي الأول قالوا لم يصح دليل وأنتم تعلمون أن الشوكان قال ومن انعم النظر يعني في هذه الأدلة كلها لا يجد أن هناك حديثا يصح ويستدل به ولهذا صحيح الجواب هذا غير صحي ولهذا يقول لا لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقه وهذا غير صحيح, صحيح. الآن قد يقل قائل أو من يميل إلى هذا الرأي الأول هذه الآية مجرد استنباط هذا مجرد استنباط, استنباط. يعني الاستنباط قد يأتي غيرك ويستنبط استنباطا مخالفا لاستنباطك إذن كيف تجعله حجة هذا دليل مجمل يعني قل لك هذا دليل مجمل نريد دليل خاص فنقول لهم حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا عدوى ولا طير ولا هامه ولا سفر ويقول هذا ليس هذا الشيء الشايب في آخر الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد وفر من المجذوم فرارك من الاسد كما تفر من الأسد فر من المجدوم فر من المجذوم كما تفر من الأسد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث طول في آخره هو فر من المجذوم فرارك من الأساس وطبعا البرص المجذوم فيه مرض من الأمراض فيه الحكة فيه البرص فيه الجذري في أنواع من الأمراض الجلدية الأمراض الجلدية فينبغي أن يفر الإنسان منهم كما يفر من ماذا؟ من الأساس ثم لماذا نبعد النجعة؟ لماذا نبعد النجعة؟ عندنا حديث لا ضرر ولا ضرر حديث الذي استنبطنا منه أو استنبط منه الفقهاء وقعد منه قاعدة لا ضرر ولا ضرر وهناك قاعدة أخرى الضرر يزال الضرر يزال يعني الضرر يزال ويدفع عن ماذا تدفعه عن نفسك وتدفعه عن غيرك وتدفعه عن غيرك يعني عن الزوجة التي وجدت بعيوه وجدت بعيو. فاذا الضرر يزال. وطبعا لا يزال الضرر بضرر اعم منه. لا يزال الضرر بضرر اعم منه. مثلا اذا كان ممكن ان يزيل هذا الضرر لكن يتأثر عليه ويتركب عليه ضررا ومفسدا اعظا. او لربما يتوهم ضررا فإذا طلق لربما يقع في الحرام وفي الزلة فهذا لا يجوز له أبدا وإلا كان الضرار حاضرا والضرار حاضرا إذا فعل هذا يكون الضرار حاضرا ويكون باق على ماذا؟ على أصله باق على أصله وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصة صحيحة رواها الإمام أحمد وعليه قال يعني صحها وابن كثير قال إسناده صحيح والشوكان أوردها في الفوائد وبينا أن الحديث صحيح كما قال الأئمة ولكن بما أن الناس لن يفهموا معنى الحديث قالوا بأنه موضوع مع أن الحديث صحيح تعرفون القصة أن رجل جائل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس إن امرأتي لا ترد يد لامس بحيث لو طلبت للزنا لا تماني إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غربها غربها هذا الحديد ضحفه من العلماء والصحيح أنه أقل ما يقال فيه صحيح لغيره أو حسن لذاته غربها يعني طلقها غربها قال يا رسول الله أخشى أن تتبعها نفسي أخشى أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها قال فاستمتع بها قال العلماء لو كانت زانية لما أمره النبي سنسلم أن يستمتع بمثلها ولكن قاعدة لا يصار إلى الضرر العاجل هذه قاعدة مهمة لا يصار إلى الضرر العاجل لتواهم الآجل لا يصار إلى الضرر العاجل لتواهم الاجل هذه القواعد باغي تحفظ لا يصار الى الضرر الاجل لتوهم الاجل الضرر الاجل ان الرجل يحبها فلو طلقها ممكن يزني معها لكن زناها هي محقق الوقوع ولا غير محقق الوقوع محتمل فقط احتمال فقط وان يمكن ان تكون الاحكام أخذ الأحكام الاحتمالات التي لا تنبني ولا تكون مبنية على الدليل إذن لا ينبني عليها حكم أبدا بل لها أن يتعلق الأمر في مسألة الطلاق نعم لا يصار إلى الضر العاجل لتوهم الآجل يعني ما يمكن أن يقع الطلاق بالاحتمالات بالاحتمالات وما ينبغي أيضا كما أقول دائما أن يكون رد الفعل قبل الفعل نفسه وعادي كذلك تقع مثل هذه القضايا المسائي توليد المسائي توليد المسائي لو كان كذلك كان كذا, كذا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستمتع بها فلو كانت زانية وثبت زناها لما أمره أن يستمتع بها والاحتمال لا يكون ولا يؤخذ منه الحكم ودائما نقول محتمل احتمال سقط بها الاستدلاد إذا كان الاحتمال ناشئا عن, عن الد�도ل إذا كان الاحتمال ناشئا عن, عن الددم أما مجرد الاحتمال فهذا لا يلتفت إليه ولذلك يقول الشافعي وقائع الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال كساى ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلاد وقائع الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال كساى ثوب الإجمال أعمل على مبادئ المنفرور إن شاء الله أملي عليكم القاعدة وقائع الاحتمال وقائع الأحوال إذا تطلق إليه الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال كما يقولون في مسألة مسائل الكثيرة حتى لا نخرج نرجع ونقول إذن رد الفعلي قبل الفعل إذن الضرر العاجل الضرر العاجل أو من الضرر العاجل الضرر المتوهم لا يلتفت إليه بل يؤخذ بماذا بالضرر القائم بالضرر القائم نفهم نفعل هذا لماذا حتى لا يقع كذا وكذا نرتكب المنكرات يعني توقعا لحدوث منكرات أخرى أو توقعا أن هذا الفعل ستجد يكون فيه كذا وكذا من أضرر فإذا لا يصروا إلى الضرر العاجل يتوهم الآجل كذلك عندنا حديث لا ضرر ولا ذرار وعندنا قصة لكن هي قصة معروفة أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في كم تزوج النبي فمن العلماء من قال تزوج خمسة عشر خمسة عشرة امرأة ومنهم قال اكثر من ذلك ومنهم قال يعني المتفق عليه انه مات على عدد يقال فيه عجز صهر سمح عجز صهر سمح هذا رمز يجمع لك من مات الازواج التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لا بد من ماذا من النظر الى هذا الرمز عجز سهر سمح العين عجز, عجز. العين عائشة الجيم جويرية جويرية الزاي زينة زينة الصاد صفية الهاء هند الراء رملة عجز سهر سمح السين سوداء الم ميمونة الحاء حفصة مات النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء النسوة التسع هذا باتفاق هذا باتفاق أما خديجة ماتت قبلهم رضي الله عنهم وأما باقي الأزواج شيء قال منها من ماتت ومنها من طلق على خلاف وهذا إن شاء الله نحلو السيرة فالشاهد عندنا أنه تزوج مرأة أخرى قالوا اسمها العالية اسمها العالية وقصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار قالوا يقال لها العالية فلما دخل عليها فوضع ثوبه صلى الله عليه وسلم وقعد على الفراش أبصر بكش بياضا الكشح ما بين الخاصرة والضروع ما بين الخاصرة والظروع يقال له الكشح هذا الكشح الكشوح ما بين الخاصرة والضروع يعني المبي عليه الصلاة والسلام وضع ثوبه علي الفراش وقعد ونظر إليها وإذا به يرى ماذا؟ رأى كشحا بياض بكشحها بياضا قلنا هو ما بين الخاصرة إلى ضلع الخلفي فانحاز عليه الصلاة والسلام عن الفراش تحرك قام من الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك لأن كانت قبل تجردت من ثيابها خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا ولم يأخذ مما آتاها شيئا يعني الصداق اللي اعطاها خلاها ولم يأخذ مما آتاها شيئا وفي رواية فردها إلى أهلها وقال دلستم علي وقال دلستم علي إذن هذا عيد والتدليس إما أن يكون في التجارة كما قلنا وإما أن يكون وهو في الزواجي أكبر وأعظم وأطن بل في لفظ عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت فيابها في رأى بكشحها بياضة رأى بكشحها بياضة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلبسي ثيابك إلبسي ثيابك والحقي بأهلك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق بل في رواية أنه قال لعلي ادفع صداقها وعطيها صداق بل في رواية كأنهم قالوا يا رسول الله لا نعطيها شيئا فقال ثم قال لهم دلستم علي دلستم علي ويذكرون أخرى أيضا بأن لما أراد تزوج بها وهذه القصة أيضا تكلم فيها العلماء على كل هذه القصة فيها تفصيل لعله إن شاء الله في غير هذا الدرس نتكلم عليها ان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم انتفقنا معها قلنا لها إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له أعود بالله منك فإنه يحب ذلك أعوذ بالله منك فإنه يحب ذلك فلما دخل عليها النبي فقالت أعوذ بالله منك فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أهدت بمعاذة أو كما قال قال إلحقي بأهلك فكانت تقول هي الشقية يا ويلها ويا شقوتها إلى غير ذلك فالمهم الشاهد عندنا هذا الحديث هذه القصة, القصة صحيحة ليست صحيحة أخرى بعيدا إلى وقتها هذه القصة لماذا ضعفا العلماء قالوا هذا الحديث فيه عيلة لهم ثلاثة العلة الأولى الاتراب الاتراب في ماذا في المتل والعلة الثانية الاتراب في الإسناد الاتراب في الإسناد لأن الاتراب كما يكون في الإسناد يكون في المتل كما يكون في الإسناد يكون في المتل وطبعا معروف على أن العراقي وهذه عبارة لا أنساها أنه قال في شرح ألفيته مضطرب بضم المين وكسر الراء اسمه فاعل والاضطراب موجب للضعف هكذا قال والاضطراب موجب للضعف على تفصيل المعروف في النوع نوع المضطرب على تفصيل المعروف المهم الشاهد عندنا الآن ان الحديث مضطرب سندا ومتنا مضطرب والاضطراب سند او متن العله الثانيه والاضطراب موجب للضعف سندا ومتنا العله الثالثه العله الاولى قلنا ماذا الاضطراب في ماذا في السند الاضطراب, الاضطراب الثاني ماذا؟, ماذا قالوا ايضا العله الثالثه ضعف جميل بن زيد ضعفه جميل ابن زيل فقد اتفق علماء الحديث على ضعفه فقد اتفق علماء الحديث على ضعفه ولذلك يقول علماء الحديث ولا يعلم أن أحدا من الأئمة صحه ولا يعلم أن أحدا من الأئمة صحه بل الكل على تضعيفه الكل على تضعيفه بطرقه كلها ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر في الإرواء الغليم المجلة السادس وأقول لعل الصفحة 326 تأكدوا لعل الصفحة 326 ونسيت الرقم أطال النفس في ماذا؟ في تخريج الحديث وبيّن أنه ضعيف لعلان ثلاثة لعلان ثلاثة وأيضا هو موجود في كشف الخفاء وموجود في الكتب التي اعتنت لأحاديث الموضوع. الموضوع بل البعض قال واهن وقال البعض الآخر ضعيف جدا وقال البعض الآخر هو موضوع هو موضوع فالمهم الشاهد أنه لا يصل إلى درجة الوضع ولكنه شديد الضعف شديد الضعف لذلك قال العلماء هو شديد الضعف وقال البعض ضعيف جدا ضعيف جدا للعلل الثلاثة ولعلهم ذكروا له علل أخرى وعهدي به قديم المهم الشائد عندنا أن هذه القصة لا يتفتون على كل نقف هنا لأن الأذان الذم وغدا نتابع ان شاء الله باقي الأدلة لانه ورد ان عمر الخطاب رضي الله عنه وباقي الصحابه ايضا ماذا فعلوا باقي الصحابه كانوا يرون ان الفسخه يتم بالعيوب الفسخه يتم بالعيوب وسترون ان عمر خير وطلق كما ان عليا رضي الله عنه خير وطلق وهذا في الدرس القادم بإذن الله غدا إن على قيد الحياة ولكن أنبهنا لأن درس الصباح إن شاء الله يؤخر إلى أسبوع آخر غدا ما كيش درس لضرف طارق غدا ليس هناك درس في الصباح ويكون الدرس في المساء نعم درس القواعد الفقهيات نعم يكون تفهم؟ درس القواعد الفقهية سيكون إن شاء الله لكن درس النح فله وقت آخر ولذلك أقول لإخواننا الآن وقفنا على الدرس الثالث عشر في عم النح واليوم في الصباح قلنا بإعراب كلام المصنف وسبحان الله الإعراب, الإعراب إذا أتقنه الإنسان يغنيه عن الشرح ولكن سيكون شرح شرحنا للمتن شرحا موسعا ويكون أيضا نحاول أن الشرح وأن ندعمه وأن نطعمه بالقواعد فلذلك لا بد من حفظ هذه القواعد وأقول لكم مرة أخرى سيكون الامتحان مفاجئا سيكون الامتحان مفاجئا ولا يمكن أن يكون هناك موعد الامتحان ولا يوم نتفق عليه لذلك اجتهدوا فوالله القواعد التي سبقت لكم في الدروس السابقة لو حفظت وجمعت في نؤتة أو في مذكرة وحفظها الطالب ستفيده بإذن الله عز وجل وقد ذكرنا فوائد كثيرة وقواعد كثيرة معظمها أخذناها سماعا من شيوخنا ولم نقف عليها في الكتب لذلك حاولوا أن تحفظوها فإنما العلم يؤخذ من صدور الرجال ومن مثافنة الشيوخ فاجتهدوا فالدرس القادم إن لا سيكون شرح الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الآن هو بداية علم النحو والقواعد كانت قواعد تأصيلية وسترون تلك القواعد كلها ستفيدكم خذوا مثلا أننا عرفنا اللغة في اللغة فقلنا اللغة في اللغة اللهج بالكلام الإسرائيبي ومعلوم أن ابن عصفور قال اللغة اللغة إما أن تكون كلام عربي وكلام عجمي ولا واسطة ولا واسطة قال البعض بل هناك واسطة ما هي الواسطة؟ اللهجات اللهجات البربرية هذه الريفية وهذه أمازيغية, أمازيغية. أمازيغية هذه لا تعتبر لغة أبدا إنما هي واسطة بين لغة العرب ولغة العجل بين لغة العرب ولغة العجل فإذن عرفنا اللغة من جهة الاستلاح قلنا هي الألفاظ الموضوعة للمعاني والمعاني قسمان معنا في ذاته وذلك يكون في الأسماء والأفعال ومعنا في غيره وذلك يكون في الحرف ماذا نقول عندما نصل إلى ماذا؟ إلى الفعل إلى تعريف الفعلي وإلى تعريف الإسم كلمة دلت على معنى في نفسها في نفسها إذا كان اسم ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعها وإذا كانت فعلا وتعرضت بصيغتها للزمان وضعها والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها كذلالتها على الاستفاة إذن هذه كلها ما هي؟ هذه مسائل سبقت لكم ولكن لم تتنبه لها وعندما نصل أيضا إلى الحرف حرف جاء لمعنى حرف جاء لمعنى يعني نعني الحرف الذي جاء لمعنى جاء لمعنى طيب الآن إن شاء الله ننظر الأسئلة ونرى السلام عليكم ورحمة الله منظمة جديدة أرجو إعطانا الدرس الدروس السابقه حاول اا اسمع ما ادري ماذا يقصد انا اا جديد ارجو اعطائنا الدروس السابقه كيف من الروابط اي نعم اذا تدخل لصفحتي ان شاء الله يوجد هناك اا اذا طيب خلاص نظروا يعني من يتقن ذلك يقوم بوضع الروابط هناك دروس موجودة عندي في الصفحة الرسمية يعني الثاني والخمسون في القواعد الفقهية واليوم إن شاء الله الآن بإذن الله سنقوم بإنزال الثانية والخمسون وهناك اثنى عشر درسا وجداول البث كيف جواب بس لا لا. يعني البرنامج معروف ثلاثة والخميس ثلاثة و... والأربعة عندنا عندنا يوم الثلاثة في الصباح النحو السادسة ورضع وفاة الأربعة كذلك الخميس كذلك كلها في الصباح وعندنا أيضا الأربعة نفسه الأربعة يدرسون في الصباح ويدرسون في المساء والخميس يدرسون في الصباح ويدرسون في المساء إلا أن غدا درس الصباح اعتذرنا عليه لاظرف طارئ طيب ما هو الفرق بين العدل عند الفقهاء والعدل عند المحدثين العدل يقول كما يقول انه العيد الفقهاء يقول من يجتنب الكبائرة العدل من يجتنب الكبائرة ويتقي في الغالب الصغائر ولو ولو ولكن عند علماء الحديث هذا شيء آخر فيقول ابن دقيق العيد يقول ابن دقيق العيد بأن العدل والعدالة وعند فيها بحث خاص لعل إن شاء الله أنشره في ماذا؟ أنشره في الصفحة وتطلعون عليه يقول بأن العدل ينبغي أن يعرف بتعريف وأن يعرف بتعريف ماذا؟ بتعريف المحدثين وليس بتعريف الفقهة تعريف المحدثين لأن العدل عند الفقهة ليس هو العدل عند المحدثين وإلا المبتدع المبتدع ليس عدلا ومع ذلك يقبل حديثه حتى قالوا من قال بأن المبتدع ينظر لاحظوا قالوا المبتدع لاحظوا أولا إذا كانت بدعته ليست شديدة خفيفة كتشيع خفيف قالوا هذا حديثه يقبل القول الثاني قالوا إذا ضربنا على حديث هؤلاء ضيعنا السنة ضيعنا السنة وهذا معلوم أنه لا يكذب إذن كيف نرد حديثه ومنهم قال إذا كان مبتدع بضعة غليظة يكفر بها فلا يقال حديثه ومنهم من قال اذا كان مبتدعا ولكنه لا يدعو الى بدعته مع انه وجدنا من كان يدعو لبدعته وروى حديثه وروى حديثا هذا البخاري في صحيحه والصحيح قال العلماء إذا كان لا يكذب لم يجرب الكذب عليه لم يجرب الكذب عليه ووجدنا سنة لم نجدها عند غيره وهو لا يكذب لا في حديثه بل لا في حديث الناس بل لا يكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا ماذا يقبل حديثه لا نضيع السنة لكون بضعاته تتعلق به حتى ولو كان داعيا قالوا حتى ولو كان داعيا كقتادة وغيرها فإذن ماذا نفعلون قالوا كما يقول الذهب رافضي خبيث ثقة في الحديث رافضي خبيث ثقة في الحديث فإذا كان كذلك فنقول هناك بأن هناك فرقا بين العدالة عند الفقهاء وعند المحدثين هذه الدروس يستفيد منها من لا يحسن العربية؟ أي طبعا يستفيد منها لأن هذه نسائل فقهية تتعلق بأحكام ينبغي أن يفهمها الإنسان ومن تزوج يعرف ما يتعلق من الحقوق به وبزوجته ومن كان له أولاد كذلك البنات وزوج أولاده أو بناته كذلك يعرف هذا الحكم نعم هل اشتراط قبول الزوجة أو اشتراط إذنها ليتزوج زوجها بأخرى؟ أه؟ لا لا يشترط هذا لا ولا يعد استدراك على الشريعة كما قلت لا لا يعد استدراك وإنما هذه شروط هذه شروط يتفق عليها الزوجان هذه شروط يتفق عليها الزوجان والمؤمنون عند شروطهم وسيأتي ان شاء الله ما أبين لك في هذه المسألة بتفصيل بإذن الله الزوجان لكن إذا اشترط في أول العقل ولم يكن مرغاما إنما هو بطراظ بطراظ المؤمنون عند الشرطين هل يجوز تجوز الصلاة في قسم التدريس متفردا لبعد المسجد وماذا لو كان المسجد قريبا لكل وقت طيب أنا أظن إذا كنت في الدرس وأنت كنت حاقنا أو حاقبا أو حاذقا هذه الثلاثة تذكرها ما هو الفقل هذه الثلاثة هذا هو اللي قلتو المهم الشاهد عندنا اذا كان لاحظ اذا كان حقني فانا نقول له هل تذهب للملاحظ الجواب نعم يذهب للصلاه اذا كان الضرس قبل ما يخرج الوقت وقت الصلاه فهذا نقول له يذهب للصلاه اما اذا كان بعيد عن المسجد والدرس ممكن لا يستغرق كثيرا فنقول له اقض جماعه مع اخوانك بعد الفراغ من الدرس من الدرس للاسف لو كان الاساتذه الذين يدرسونكم ملتزمين لاوقفوا الدرس فما صلاه العلم إذا لم يوقفوا الدرس يوقفوا الدرس ويذهبوا للصلاة وعليكم السلام ومحمد الله نرجع, نرجع إلى موقع الفضيلة نعم نرجع إلى موقع الفضيلة فيه دروس هناك وليوجد امتحانات نعم يوجد امتحانات اجتهدوا إلا وقعتم في حيس بيس سلسلة القواعد الفقهية هذا أعطاكم أخ أعطاكم رابط سلسلة القواعد الفقهية وهي موجودة في كثير من المواقع ما حكم الملفقة وكيف تصنع في حيضتها هذه نقف هنا إن شاء الله على هذه الأسئلة ونذهب للمسجد حتى لا تفوتنا صلاة الجماعة وغدا نتابع إن شاء الله لا, لا ندرك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.